بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعه هذه الهندة الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس من الكتاب ربان تدل رؤيته في المنام على الاسفار البعيدة وعلى المال والمتاجر المربحة رداء هو في المنام جاه الرجل وعزه اذا كان جديدا صفيقا ابيض فإن كان رقيقا فإنه رقه في دين صاحبه لأن الرداء دين الرجل وأمانته حرف الزاي زكاه هي في المنام تدل على زيادة المال ومضاعفته وربما دلت الزكاه على التهجد بالليل وعلى كثره الصوم تطوعا وربما دل إخراج الزكاة على المغام وربما دل موت من يعز عليه وربما دل على فقد شيء من جوارحه، وربما دلت على السلف المفيد وربما دل إخراج الزكاة على قضاء الدين زيارة النبي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على التحبب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة وعلى الأمن من الخوف والقرض من الأكابر وعلو الشأن والتودد إلى العلماء والسادات وموالات أهل البيت وربما دلت على الهدى والعلم والرشد وزيارة بيت المقدس تدل على البركة والاطلاع على العلوم زمزم من أنه انه شرب من ماء زمزم فانه دليل على الشفاء من الاسقام خصوصا ان شربه لشيء معين زحف في الحرب دال على الحزم والاخلاص في طلب العلم والمال وربما دل على التجهز للحج او شهود موسم الزهد وفي المنام تحب من إلى الناس لما ورد ازهد فيما في أيدي الناس تحبك الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم الزهر هو في المنام لذة وخير فمن رأى على رأسه إكليلا من الزهر فإنه يتزوج وينال لذاذة في دنيا ومن رأى الزهر في غير وقت هنا له هم والأزهار المختلفة الألوان تدل على نضارة الدنيا والزهر بشرة بالحمل للنساء والنور ثور ظاهر أو باطن يحتاج به الإنسان لأمر دنياه أو دينه زيتون هو في المنام مال ومتاع وشجره الزيتون مال مبارك نافع لأهله وقيل امراه شريفة أو ولد رئيس أو ولاية والزيتونة الصفراء هم في الدين ومن أنصر زيتونا من شجره نال بركة وخيرا. الزيت هو في المنام رزق ومال حلال وشفاء لمن ادهن به ومن رأى انه يشرب الزيت فان ذلك يدل على سحر او مرض وزيت الزيتون علم وبركه وهدى ونور باطل ورزق حلال الزبيب هو في المنام رزق نافع من اي جنس كان او لون الزعرور هو في المنام ان كان اصفر يدل على المرض بقدر لونه في شدة صفرته وما كان منه اخضر فليس بمرض وكذلك كل ثمرة صفراء فهي مرض إلا الأترج والتفاح والنبق فإن صفرتها لا تضر بقوة جوهرها. الزرع من رأى في المنام أنه زرع زرعا فهو حمل مرأته واحتلق الزرع جوع وقحط ومن رأى أنه يسعى في مزرعة خضراء فانه يسعى في أعمال البر والمسك، ومن رأى أنه في أرض تصلح للزرع فإنه يعمل عملا يرض به غدا خيرا ومن رأى له زرعا معروفا فإن ذلك عمله في دينه ودنياه. زعفران هو في المنام يدل على الثناء الحسن والذكر الجميل زبد هو في المنام جنين في بطن امه والزبد مال والزبد دال على الخصب والكسب والفائده وعلى سهوله ما يطلبه الإنسان ويعالجه في اليقظة زبد الماء يدل في المنام على شيء لا ينتفع به والزلد مال لا قيمة له يؤجب به صاحبه فمن رأى انه اصاب زبدا او رغوة اصاب شيئا لا طائل له ولا خير فيه الزبدية هي في المنام زوجة او معيشة داره فان حسنت في المنام او كثر قيمتها دل على شرف من دلت عليه الزيات يدل في المنام على رجل محروم تدل رؤيته على تعب نفسه في راحة غيره وربما دلت رؤيته على سرعه الغنى وسرعة الفقر اما الزبال فهو رجل كثير الجمع للمال زامر تدل رؤيته في المنام على المتخبط وعلى الكلام لغير فائدة فزامر الأفراح تدل رؤيته على الفرح والسرور وزامر الأمير تدل رؤيته على الحركات والزامر رجل ينعى بموت أو قتل والزمر يدل على النائمة أو الباكيه الثكلى المعروفة بالفزق أو الصلاح الزجاج هو في المنام قليل وكثيره هم غير أنه يسير لأنه لا بقاء له الزمرد هو في المنام يدل على الشهادة وما يجب الحلول في قصور الجنة ومن رأى انه اصاب زم الهدى فانه يكتسب اخا صالحا الزئبق هو في المنام امر لا يتم الزبالة هو في المنام دليل خير للفقراء لانها مجموعة من اشياء كثيرة وفضلات ولا تحمد الاغنياء وربما دلت على حمل زوجاته الزبل هو في المنام مال لمن اكله او حواه وزبل ما يؤكل لحمه من الطير مال حرام الزاد من حمله في المنام في سفر دل ذلك على التقوى وربما دل حمل الزاد للفقير على الغنى وللمدين على قضاء دينه الزنبيل تدل رؤيته في المنام على صاحب البيت الساعي على أهل بيته الآتي لهم بما يشتهونه وربما دل على الزوجة أو الخادم أو الولد الزمام هو في المنام طاعة وخضوع مع مال ونعمة لمن رأها بيده زير الماء هو في المنام يدل على الزوجة أو الزوج وزير يدل على قيم الدار ويدل على مخزونه وحانوته وعلى زوجته الحامل لمائه الزريبة هي في المنام دالة على الارزاق والفوائد والأرباح وربما دلت على ما يحفظ فيه المال الزينة هي في المنام تدل على الفقر وفساد الحال ومرأة الدنيا تزينت له ومهما طلب حصل له فإنه يفتقر ويهلك والزينة في البلاد التي لا تعرف فيها الزينة خبر لجميع الناس زواج في المنام يدل على العناية من الله تعالى وربما الزواج على الأسر والدين والغم والهم والدخول في الضمان أو السعي في تولي المناصب الجليلة الزلزلة هي خوف من سلطان وقيل الزلزلة في المكان المخصوص تدل على نقلة وتحويل الزلل زلل اللسان ربما دل في المنام على زلة القدم وبالعكس ربما دل ذلك القدوم على زوال ما هو مرتكبة وربما دل على السهو والنسيان لطالب العلم الزج هو في المنام الدخول في الأسوار طيقة المخرج وربما دل على الموت الزمانه هي في المنام تعطيل عن السفر والكسب باليد والرج والزمانة عجز عن مرام يقصده الزرقة زرقة اللون في المنام تدل على الهم والغم والخصومه هو الزنبور هو في المنام عدو المحارب وربما دل على البناء والنقاب والمهندس وعلى قاطع الطريق وجد مكسب الحرام وربما دلت رؤيته على أكل سموم أو شربها والزنبور رجل من الأوغاد نهيد طعام صاحب حرب. الزرزور هو في المنام رجل مسلم زاهد ضعيف صابر طعامه حلال. والزرزور رجل صاحب أسفار. فمن رأى أنه أصاب زرزورا، فإنه يصيب رجلا كذلك. وإن رأى أنه أكل من لحم أو نتف مبيش، فإنه يصيب خيرا. وربما دلت زردور على الخلط في الأعمال الصالحة والسيئة أو الذي ليس بشريف ولا فقير وربما دلت رؤيته على المهانة والقناعة بأدنى العيش الزاغ الزاغ الأحمر المنقار تدل رؤيته في المنام على رجل ذي سطوة ولهو وطرب وسيادة هامش الزاغ راب نحو الحمامه أسود برأسه غبرة وقيل إلى البياض. انتهى والزاغ يدل على قوم يحبون المشاركة وعلى قوم الفقراء وعلى الطراب بغير أصل ولا ثبات الزرافة هي في المنان لا خير فيها وهي تدل على الآفة في المال وربما دلت على المرأة الجميلة أو الوقوف على الأخبار الغريبة من الجهة المقبله منها وما تأنس من ذلك كان صديقا أو زوجا أو ولدا لا تؤمن غائلته والزرافة تعبر بالمرأة التي لا تثبت مع الزوج لأنها خالفت المركوبات في ظهرها حرف السين السجادة هي في المنام امرأة متعففة او منصب ديني السبحة هي في المنام امرأة صالحة او معيشة الحلال او جند نافعة لمن ملكها او سبح بها السائس سائس الدواب رؤيته في المنام دلة على عجل رئيس صاحب مال وتدبير والسائس لا خير فيه ولا في اسمه لانه ينزي فحلا على انفاء وربما دل السائس على كاتب شروط مكاح السجان هو في المنام حفار القبور السراج سراج الدواب تدل رؤيته في المنام على زواج الأعزب وتوليه المنصب عزيز المستمع وقفة هامشية للقارئ المعروف أنها عزب وليس بأعزب ويدل على السفر والانتقال من بيت إلى بيت أو من حانوت إلى غيره السمسار هو في المنام رجل يدعي السخاء ويأمر بإعطاء الجزيل الساعي هو الداعي وربما دل في المنام على صاحب الأخبار وربما دل الساعي إلى الخير سقاء والسقاء هو في المنام صاحب بر وتقوى لأنه أفضل ما يعمل من الأجر ويجري على يديه خير كثير إذا سقى ولم يأخذ اجره إن لا أيناء وحمله إلى منزله فذلك مال يحوز والسقاء تدل رؤيته على الشاف بعلمه للصدور أو بحكمته للقلوب والثقاء على الظهر ربما دلة رؤيته على الفائدة من المقام والثقاء على البهائن يدل على الفائدة من الأسفار وتدل رؤيته على الساع بين الناس بالخير السماك السماك الذي يبيع السمك مقلية تدل رؤيته في المنام على الشر والخصومات والهم والغم والفرج بعد الشدة وبائعه قريه تدل رؤيته على بائع الجواهر واللآلئ وعلى الأرزاق والمال الحلال والغني والكد والاحتيال وإظهار الأسرار فمن اشترى من السماك سمكة فإنه يتزوج السمان تدل رؤيته في المنام على العالم الكبير والمتفنن في الفضائل والمشارك للناس في العلم والمال وتدل على الانتقال في صفته على الزواج للاعازب بذات المال والجمال والسمان رغل موسر يعيش في ظله من تبعه والسمان يدل في المنام على رجل يحتوي على أموال الرجال لأن السمن مال فمن راى أنه يبيع سمن فإنه ينال فائدة ويعيش في كنف إنسان غني صاحب مال السباك تدل رؤية السباك في المنام على مبذر للمال والذي لا يحفظ الأسرار ولا يقيم على عهد وربما دلت رؤيته على النقاد الذي يستخرج الجيد من الرديء السمكري تدل رؤيته في المنام على المؤدب والدهان والرسام وربما دلت رؤيته على الكذاب قولا وفعلا السلال الذي يصنع السلال من الخوص أو القصب تدل رؤيته في المنام على النساج أو الخياط أو الباني للبيوت أو المهندس وربما دلت رؤيته على الحفار الذي يواري الأموات في قبورهم وأسترهم سائل هو في المنام رجل طالب علم فإن أعطى ما سأل ما لذلك العلم وخضوعه وتواضعه ظفر والسائلون يذلون على حزن وهم وفكر يعرض للنفس الساحر هو في المنام رجل فتان فإن صحر بتفاحة فإنه يفتم ابنه وإن صحر بفراشة فإنه يفتم مرأته السائح السائح في الأرض هو في المنام رجل طالب للعلوم سلاخ الغنم تدل رؤيته في المنام على سلطان جائر او شرطي يأخذ اموال الناس ويتوارى عنهم السارق هو في المنام انسان كذاب ذليل السلسلة هي في المنام ذالة على المرأة طويلة العمر دائمة المال الحلال وربما دلت على التهدد والتواعد والسلسلة في المنام معصية ان رآها بيده او في عمقه ومن رأى سلسلة في عمقه تزوج امرأة سيئة الخلق والسلسلة تدل على تعقد الامور ومن أنه انه ربط بسلسلة ناله هم سلام التحية سلام التحية في المنام كله خير وبركة سلام الصلاة من في منامه انه سلم وقد خرج من صلاته على تمامها فإنه يخرج من كل هم ويرجع أمره إلى المحبه سلام البيع هو في المنام تجديد رزق معين سواك من في المنام أنه يستاك فإنه يقيم سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر استياكه وتنظيفه دائما ويكون محسنا إلى أقاربه مقررا لهم بما تناله يده متحملا لمعونتهم. سجود الصلاة من رأى أنه ركع وسجد وصلى الله تعالى فانه يقضع له ويتبرأ من الكبر ويقيم حدود الله وفرائضه وينال ما تبنه في الدين والدنيا والساجد مذنب فإذا سجد تاب من ذنبه ونذن ونجا من مخاطرة ونال حاجته وعفئ عنه والسجود لغير الله تعالى أو نزول الإنسان على وجهه إلى الأرض من غير أن ينوي السجود فإنه يذر ويخجل. إن كان في منازعة أو خصومة وإن كان في تجاره خسر وإن كان في حاجة فإنها لا تقضى السعي السعي بين الصفا والمروه في المنام يدل على صلاح ذات البين وربما إن كان سمسارا عجل في قوله أو بين زوجتيه أو والديه وإن كان الراي مريضا أفاق من مرضه وسعى في طلب الرزق السماء تدل رؤيتها في المنام على نفسها فما نزل منها أو جاء من ناحيتها جاء نظيره من عند الله تعالى ليس للخلق فيه سبب السحاب وفي المنام يدل على الإسلام الذي به حياة الناس ونجاتهم وهو سبب رحمة الله تعالى لحمله الماء الدال على الخلق الذي خلقه من الماء وربما دل السحاب على العلم والفقه والحكمة والبيان ساقية هي في المنم تدل على مجرى الرزق ومكانه وسببه كالحانوت والصناعة والسفر وربما دلت على القروح لمدها بالماء في مجرع مع سقيها للبساتين وربما دلت على محجة طريق السفر وربما دلت على الحلق لأنه سقية الجسم السباحة مراء في المنم أنه يسبح في البحر إن كان عالما بلغ في العلم حاجته فإن سبح ثم رجع إلى الساحل فإنه يطلب العلم ثم يتركه وقيل السباحة حبس السمك هو في المنام إذا عرف عدده نساء وإن لم يعرف وكثر فهو مال مغتنم السلحفاه هي في المنام امراه تتعطر وتتزين وتعرض نفسها على الرجال وقيل السلحفاه قابل القضاء لأنها أعلم ما في البحر وأوراعه وقيل هي رجل عالم السخلة السخلة ولد الشاه وهي في المنام ولد الإنسان السوس هو في المنام رجل النمام والسوس في الباب أو السرير أو المائدة أسقام وعلا سنور القط هو في المنام خادم وقيل لص من اهل البيت وقيل الانثى منهم رأة سوء خداعة وينسب الى من يطوف بالمرء ويحرسه فهو يضره وينفعه السلوى هو في المنام رزق من الله تعالى طيب وقيل السلوى رجل ذو وجهين والسلوى في المنام تدل على دفع الهم والنكد والفجاء من العدو وانجاز الوعد وربما دلت رؤيته على كفران النعم وزوال المنصب وضنك العيش سلماني تدل رؤيته في المنام على الفوائد والأرزاق من طرق الفلاحة السمن سمن الإنسان في جسمه من رأى في المنام أنه سمين زاد ماله وقيل السمن دليل على الصفاء وعلو الشأن سفرة هي في المنام سفر إلى صاحب سلطان أو مقام وقيل ساعة أو راحة لمن وجدها لأن السفرة معدن الطعام والأكل سفر هو في المنام دليل على الكشف عن اخلاق الناس وإن كان المسافر فقيرا استغنى وان قدم عليه مسافرون في المنام ربما دلوا على اخبار تارد من جهتهم للراي ومن راى انه سافر انتقل من حال إلى حال سكر هو في المنام يدل على الافراح والشفاء من الأمراض وزوال الهموم وبلوغ الامال من كل ما يقصد والنهايه في كل عمل لمن عمله أو اكله سكر سكر العقل في المنام يدل على الحزن والهم والسكر غنى الدهر مع البطل فإن كان السكر من النبيذ فهو سلطان على كل حال فإن سكر ومزق على نفسه الثياب فإنه رجل إلى اتسع دنياه يبطر ومن رأى أحدا يشرب خمرا وسكر منها فإنه يصيب مالا حراما والسكر دليل رديء للرجال والنساء لأنه يدل على جهل كثير وتعقد الأشياء والسكر دليل خير لمن كان خائفا السهر هو في المنام أحب الخلق إليه من أهل أو ولد أو حبيب ومن رأى أنه كثير السهر لا يأخذه النوم فإنه يفارق أحبابه السرور هو في المنام يدل على البكاء وربما دل على الفرج كما ومن رأى ومن أنه مسرور فإنه يحزن ومن رأى أصدقائه في سرور فإنه يدل على أمر لذيذ السر هو في المنام نكاح ومن رأى أنه أودع امرأة سرا فإنه يقصد نكاحها لأن العرب تسمي النكاح سرا ومرّأ إنسانا أودعه دعه سرا ولم يكن في رؤيا دليل على النكاح فإنه نائبة بمن أودعه ذلك السر سؤال هو في المنام يدل على اقتفاء الآثار والتهبّت في الأمور ومن كان كانه يسأل فإنه يطلب العلم ويتوضّع لله تعالى ويركّع قدره السارقة هي في المنام من الحرز تدل على الزنا والربا والسارق في المنام من كل موت إذا كان مجهولا وإن كان معروفا فإن السارق يستفيد من المسلوق منه علما أو حرفه أو كلمة ينتفع بها السفه هو في المنام الجاهل ومن رأى أنه سفه على الناس فسد دينه وكذلك إذا راى أنه فسد دينه فإنه يسفه على الناس السخرية هي في المنام غبن يغبن به في المعاملة السب هو في المنام القتل السحر هو في المنام الفتنة والغرور فمن رأى أنه سحر أو سحر فإنه يفرق بين الرجل وامرأته بالباطل والسحر في المنام يدل على الكفر كما يدل على فراق الزوجة سحر الليل وهو اواخره مراه في المنام فيقول كأني استسحرت فربما يسحر أو يسحر وربما يقع في ذنب يوجب الاستغفار لقوله تعالى وبالاسحار هم يستغفرون السحور للصائم في المنام يدل على مكابده الأعداء وعلى التوبة للعاصي والهداية للكافر والرزق اليسير السوء هو في المنام إذا كان مبهما لا يعلمه الإنسان فإنه دال على سوء الخاتمة والارتداد عن الدين وإن ذكر شيئا من أفعال السوق دل على الشر منه لمن آس عليه السهو هو في المنام دال على الهدوم والانكاد ووضع الشيء في غير محله السف سف رمي والتراب في المنام يدل على الندم والأسف وطلع المردي والشوة لأرباب الأمور السعال هو في المنام يدل على الشكوى راى أنه يسعل فإنه يشكو من إنسان متصل بالسلطان فإن سعل حتى شارق فإنه يموت وقيل إن السعال دال على أنه يهم بشكاية إنسان ولا يشكوه سم هو في منام مال فإراء أنه سقي السم فانتفخ وتورم فإنه يصيب مالا بقدر الورم وإن لم يرى القبح نال كربا وغم والسموم القاتلة في الرؤية دليل الموت والسم هم لمن شاربه إذا لم يقيح مكانه ولا ورم سقوط سقوط الأسنان من الانسان في المنام طول عمر دون نظرائه في السن فيراء أن جميع اسنانه سقطت وأحدها في كمه أو في حجره فانه يعيش طويلا حتى تسقط اسنانه ويكثر عدد أهل بيته وربما كان ذلك موت ذوي سنه أو مرض أهل بيته ربما دل فقدان أحد أسنانه على افتراقه عن أهله وعشيرته. سن هي في المنام ذايا على منتهى الأجل والسن الذي كتب له ساعد مراء في المنام الساعدين فهما صديقان أو قريبان أو أخوان أو ولدان بالغان أو شريكان مساعدان ينتفع بهما ويعتمد عليهما ساق هو في المنام عمر الإنسان وعماده في معيشته فيراء أن ساقه من حديد فإن عمره يطول فيراءهما من قوارير فإنه يقرب أجله فيراء أنه رفع ساقا ومد ساقا فالتف بعضهما ببعض فإنه قد قرب أجله أو قرب له أمر صعب وإراء أن ساقه من خشب فإنه يدف عن طلب رزقه والتماس معيشته السرة. هو في المنام دلة على والدة الرأي أو والده أو كنته الذي كان يعيش منه أو حرفته التي كان يتعهدها وربما دلت على زوجته سراويل هو في المنام امرأة أعجمية فمن راى أنه ملك سراويل جددا تزوج امرأة اعجميا بكرا وقيل السراويل الجدد عفة الفرج للابسه سرير. إذا رؤيا في المنام بلا فرش فهو سفر، وقيل هو زوجة، ومرأ أنه على سرير وعليه فراش فإنه ينال رفعة وعلو وذكرى. الستر هو في المنام دال على ستر الأمور، ربما دل على الرفيق الأمين، الكاتم للاسرار والزوجة التي تستر على الإنسان أحواله وتصونه عن النظر. سرادق هو في المنام سلطان. فإذا رأى الإنسان سرادقا فإنه يغفر بخصم سلطانه ومن رأى سرادقا مضروبا ودخله فإنه يناله نفوذ وملك وسطوة سفود يدل على قضاء الحوائج والتوسط بالخير والرزق والراحة ساطور هو في المنام رجل قوي شجاع بين الأمور سهلها وصعبها سكين هي في المنام دلة على خادم المكان والمتصدي لنفى اهله كصاحبه فحدتها دليل على نفاذ أمره ونهيه أو على حركة من دلت عليه سيف هو في المنام ولد سلاح هو في المنام قوة ونصر على الأعداء ودفع للأمراض سهم القوس تدل رؤيته في المنام على المكتبة والتراسل سراج هو للحامل يدل على ولد ذكر عالم والسراج للمريض زوجة فإن تفئ السراج مات المريض سوت هو في المنام دال على قضاء الحوائج وإدراك السؤال وإرغام العدو ويدل على الولد أو الرفيق المساعد سعفة هي في المنام دالة على الطهارة سلة هي في المنام بشارة وتنسب إلى ما في داخلها سندان. تدل رؤيته على الصبر والثبات في الأمور وعلى الشر والخصومات وربما دل على ما يداسه ويتوصل به إلى الغايات كالجسر وغيره سياد البساتين إذا انتخل في المنام إلى داخل وصارت الثمر رحمة كان دل على فساد الدين وضياع الدنيا ونقض التورة وتقديم الجهال وتأخير أهل الألم أو الارتداد عن الدين واتفاع العامة ونزول الخاصة فإن كان قد صار موضع على الأشجار وكان حائطا منيعا او سورا شديدا او خندقا كان ذلك اقوى وامنع وارفع قدرا لصاحبه السرو هو في المنام امراه جميله او رجل صاحب قول بغير عمل وربما دلت رؤيته على السفر والسرو نوع من الشجر السنبل سنبل الزرع الاخضر رؤيته في المنام تدل على مال مجموع يتضاعف السدر هي في المنام امراه كريمه مستوره وشجرة السدر عجل كريم حسيب فاضل السمسن هو في المنام رزق ومال حلال وكذلك عصارته مال في أز وقوة السلق هو في المنام يدل على خبز ورزق والسلق إلى أكل قبل إصلاحه كان دليلا على الدين الذي يلزم الرجل وإتيان الشبهات والسلق كلام في العرض سفرجل هو في المنام مرض وقيل من راى انه ياكله وهو مريض شوفي وان كان واليا نال مناه وان اكله صاحب العافيه هج السوسن هو في المنام يدل على السوء والمكروه لان شطر اسمه سوء وقيل من راى سوسنه في المنام او اعطيها فانها سوء سنه السجن هو في المنام دال على لزوم الدين إن كان سجن الشرع وإن كان سجن السلطان دل على الهم والنكب بسبب ذم أو نفاق والسجن عافية المسافر ونوت المريض وربما دل على المكيدة من الأعداء ويدل على الفقر وعدم الراحة يدل على العمر الطويل والاجتماع بالأحبة سطح هو في المنام امرأة رفيعة القدر والحلول فوق الأصطحة زمن الصيف يدل على الراحة والقوة وزوال الهموم ساقف هو في المنام رجل رفيع القادر وإن كان من خشب فهو رجل غرور وين رأى سقفا يكاد ينزل عليه ناله خوف من رجل رفيع القادر فان نزل عليه التراب من السقف فاصاب ثيابه فإنه ينال مال مالا فإن انكسر الجزء فهو موت صاحب الدار بآفة تنزل به سور سور المدينة في المنام رجال مجاهدون أو سلطان قوي أو رئيس حفيظ لماله وربما دل السور على عالم البلد وربما دل على الشرع الفاصل بين الحق والباطل انتهى الوجه الأول